وَيُلِجُّنَهَا رَفٍِّ لَّيْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ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 إِ كَ لعَلَهُ دَم مُسْتَقِيم وَإِن جَدَلوا كَفَقُلَِّهُ أَلَموا بِماَا تَععملَلونأَ اللهَّهُ بما الله يَحْكُ بَيينَكُمْ يَوْومَ الْ القِيامَةِ فيِي مَاكُْ تُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون.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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فِي وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا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 وَإي يَسْلُوبِهُ مُذذّبَامُ شَيْئ ال ل يَسْتَ قِذُوه مِنْ ضَعفَ الطَّالِبُ وَمَطُلوبَ مَا قَدَر اللهَّه حََّّ قَدْرِه إِن اللهَّهَ لَقَو عزيز اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَْمَلائِكَةِ رُسُ لَوَ مِنَ الملائكة رسلا ومن النَّاس